الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده قال اخرم مع الامام في صلاه رباعيه وكان مسبوقا بركعتين وقد استخلفه الامام لانه احدث كيف يتم الصلاه اذا بانه مسبوق وكيف يكون حاله الخلف ودي بيقول لنا هات كده دي بيقول لها المستوي طبعا دي بيقول لها كده دي لا تي لاخي ده عارف يعني ده بيفتح لنا المعلومات اللي عندك وافتكر نفسك كانه لا لا يا اخي استنى يعني قوم وركزوا والله شخصي ومتاخر في سؤال ما قدرنا نجيبه زود يا ابو تاخر الامام يقدم ده وقف وين بس اللي بعثوا ترموني نيجي بالو تاخر ده معقول يجيبه ده مش ده عارف مشاكل معروف انه الامام اذا حفي الناس المدعوا الاخر بكونوا قدام ولا ورا ده شيء طبيعي اصلا الناس بكونوا جو بدري بيكونوا ولا الايمان قوالف فا اصلا عمله ما بتحدث اصلا ما ممكن شنو ليه ما بتحدث شفتها اصلا ما بتحدث لانه ما ممكن اللي ما بيجي حضر خطوره يجيب لواحد ويخلي الجماعه صفه الاول ولا مداخله ذاته بيجي بالصف الثاني ولا ما ياه المداخل بيجي بالصف الثاني والثالث على كل حاجه تبقى المساله ما فيها مشكله اذا استغلفوا جراو بيقوم يجيب رقعتين اللي قوله الله سلم ما ادركتهم فصلوا وما فاتكم فاتموا ده بقوم بتين صناعتهم ديك طبعا باقي لهم رقعتين بيسموا مساجين الامام ودي برضه مصطلح جابوا جابوا الفقه لكن يسمون مساجين الامام يسمون بمنتظرين الامام عدوا هم بيكونوا بعدين طبعا ما تقول لي يسمونه بشوه يسمونه بعدين ساي طيب <تصفيق> انت ده برضو الصلاه بقى بتاع الكنز انت فاهم؟ عضم بيكونوا قاعدين لحد ما يتمم اللي معهم الركعتين المدخر ده بقى قاعد قاعد بيسلموا بيسلموا معاهم انتهت الشغلانه شوف لك موضوع ثاني شوف لك موضوع ثاني غير السؤال ده انت فاهم؟ على كل حال بيتر قال بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الشفاه باع حكم الذي تفتح الكعبين باع حكم الحياء الحي... الحي... الحي... الحجاب التميمي حلقه اللحيه دي اربع اسئله اسيب عاديم ما ورده في في اخلاف والراجع ان هذا لا تجوز في اخلاف في ناس قالوا بيع فقول له ابنته هي هاي عارفه لا هيته بعدين بيوريك حاجه هو دليله في الحته دي والباخر الصيوطي يكتبوا كتاب صوته طبعا اللي بنوا كتاب قراته كلام صوطي قالي عندي في فتاوى الصيوطي فهمت هو الف له رساله اسمها المنحه في جواز الشفحه وبعدين يوريك لها ريو شوقاني يشوف كيف يا ضالك عارف كلام في هنا لو صار حظنك ريته كبياكثر من 30 سنه انت فاهم كلامي فتبعد ما واز لانه الحديث الناس اللي قالوا بجوز انت شيخ الاسلام والصيوطي وشوقاني الزكرا وبعدين يعني خاطيد عليهم علل الكثير منها اول شيء الرغايات اللي ثبت اللي رويت تذكروا مناما يروى في في مصنف الفردوس الديلبو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علم مصطفى اسجد ان مصطفى جاء يروى على مصطفى لكن ما جاء ما ثابت نعمل مذكر الصفحه صلى عليه وعلى حديث ملفق وش انت غراك له وحصومي ولا اخ مسلم قال لك بالجوز وكده ما في واحد اذا يا اخ مسلم ولا صوف بالجوز الشغاله ده اخ مسلم طبعا ده دول بتاعه بصيرات وكده وما عنده بعده في الحديث وبرضو كلامه ينبغي وإنه ولا بأس بها يعني أفتكر ليس فيها شيء يعني أفتكر تفتكر ساكت ونحن جاء بعض الحديث قلنا لهم غلط طبعاً ده أنت أفتكر إنت سائل أنت فاهم كلامي فأظهر ما حاصل يا أخي الله يبيه الحديث ده ملفت بتلقاهه في إثنادي كذا من هو متام فراجعه في السلسلة بتاعت الحديث الضعيفة الموضوعة في جنقب واحد حديث اثر اخر عن عن, عن عن عن عن ابي هريره ان له انه كان له خيط في 1000 عقده بس ده بيقولوا وصفيه عن الالفيه والالفيه دي بتاعه ابو هريره وهريره عنده الفيه ولا لا والكلام ده فيه انا عارفه موجود لكن ما ثابت من حيث الاسناد نفضوها على ابي هريره ثابت وراجع التخريج بتاع الاثر برضه اشكاني اضير لك العله بتاع ما ثابت وين كانوا اجازه لانه عمدت بسلل به مع جاء في الترمذي وده هو فيه مشكله ولكن اهل التحقيق بيقولوا العله يعني فيما في ما جاء في الترمذي انه قال الحديث حسن صحيح وما صحيح لانه تراجع العله بتاعته في الاسناد من انه تسلم بره بامراه يقال لها جويريه وهي زوجته او على روايه بره بامراه بين يديها 4000 اصل يعني نواف تعترف تصبغ بينا الله على اقول لك على ما هو ايسر من ذلك والحديث ما ثابت اصلا انت راجع كتاب رياض الصالحين راجع عن التحقيقه يعني الهامش يا تعليقات الشيخ الالباني وبرجعك للمصادر بتاعه بتاعه شرو بتاعه التخريج بتاع الحديث هو يعني الـ السند عشان تعرف انه ما ثابت شيء ابو الدرداكه اللي عنده يقول له بملام الحصاح لا عنده غله ولا ندير ولا ثلاجه بافي قل ما مكذوب بس ما باقي ايش صار الشيء ثابت لليد قال بنعفله اي ذول يقول يقول لك غير كده انا سيدنا ابن باد عليه رحمه الله ابن عثيمين استندوا على كلام ابن تيميه وعبده في الحديثه كل هذه النصوص اشار اليها الشيخ الالباني في الجزء الاول من السلسله وناقش اثقابا وبين انهم لم انه لم يثبت منها شيء من خلال يعني علم الحديث في مساله في التضعيف والتصحيح انت راجع الجزء الاول عشان تعرف انه ما فيش سبعه وعارف انه في قالوا فيها وجابوا رواه وراهم التجريبي عن الله انه قال لم ان يرضيها وما يعني كده وجابوا لهم ما ثابت اصلا الكلام فدول علماء لهم قدرهم لكن اخطوا يعني في المساله وبردود عليهم فالصحيح انه ما في سبعه باليد اليمين بس ده الشيء اللي ثابت في سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحه بيمينه وقال انهن مسؤولات ومستلتقات بس ده شيء ثابت انه ثابت يسبح باليد اليمين ده شيء ثابت انا فعلا النبي عليه الصلاه والسلام وبتلقى انه الاثر موجود في سنن الدارمي ومسند ابن ابي يوضح ده برضه اثر ثاني ان صحابه صحابيان انكروا هذا ان صحابيان صحابي الاول اللي هو ابو هريره الاشهل والصحابي الثاني وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيقول عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن جده قال كنا نجلس عند عندما عند بيت عبد الله بن مسعود وقد كان اميرا على مناطق الكوفه ننتظره نخرج معه الى الصلاه جبا دل من التابعين بنزلوا قال ابن ممدود بخن الامير امير الكوفة فكان بنتظرهم شو معهم لانه هو كلام الجامع وهو الامير بتاع البلد يعني جاء <تصفيق> فاتا الينا جاء يوم ابو موسى لا شاعر جاونا ابو موسى شنو على جاري صعب جليل اللي جاوا قاعدين متصنين من منتظرين ابن ممدود رضي الله عنه قال لهم هالخرجه ابو عبد الرحمن اللي هو عبد الله عبد قال لهم مره من البيت ولا لسه قالوا لم يخرج بعد لسه احنا منتظرين رجاله قال فانتظر معنا جاعد معهم لأبو موسى الأشعري قال لما خرج أول ما جمالك قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن إني وجدت الآن في المسجد حدثا أنكرته قال له يا, يا عبد الله بن عود أنا جامعة جامعة أسري جامعة متاع الكوفة وقال لدي حدث أنا أنكرته بشنو أنكرته باللسان لانه طبعا العالم بينكر باللسان في الغالب حاجات زي دي ما هو لكن الحاكم بينكر بجلو باليد باقرار يعني الحاكم كان اشتغل صاحبه كان بيريحنا من كلام كتير ولا بيقه الحاكم كان اشتغل صاحبه الشريعه ولكان بيتاكد ان يخب له غريب كل ساعه الى ساعه الى كده لانه اي شيء بقول لك امك الحاكم بيقبض ضر الجباض عارفه كل فابين توهينا او يقول كده كده ده ما تعمل صدرت على توقيعي انت هذا الشغل الآن تعرفي عاجة؟ صدرت على توقيعي تعني الجماعة ذلك قاعدين بتمون ناقص تعني كي كي كي دير بتمون ناقصة بتعطرت على توقيعي ان خاربت بعد ذلك عندهم كلام فديق قال له ان وجدته انقرته في الجامع انا دارك انت تحل به باليد ماذا وجدته لقيت شنو قال له قال وجدته اناسا يجلسون حلقا حلقا قال لي ليه قلت ليه في الجامعة دي ورانيات دي ورانيات دي ورانيات كده حلقات كثيرة ليه الجامعة بتاعه الخرطوم بهيني صوفي بهلاق شغال في العزية وقال العزية يا أخي مجوار حينك يا أخي أخي مطلم بهلاق شغال في الوضع الحي إنه ينبغي وعلا بدا ثم إنه دم يجاي كوم ودك كوم واحد تاني برضه لا شايد جاي لا شايد جاي واحد وثلاثة شحادين وشغلان واحد يبيه حجبات وقرجة بالتفاعل كلامي أنا قال لقيت أمة دورانية دورانية وبعدين قال له وب... وعلى كل حلقة رجل أي حلقة لقيت فيها الشيخ لقيت واحد عامل فاسعين وردم الجامعة قال له أصحاب لستيب حزب أنا بدأت من بدري قال له لا ردمين الجامعة أصحاب ويقول لهم سبحوا مئة أبوك الشيخ وم قال لكم صلوا هلئ؟ قال له صلوا وسبحوا مئة قال الله قال الله بس مئة هي كبني وغير هل 100 الثانيه الاكبر الاكبر الاكبر قال كده في حقي الكتاب هل لم 100 لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا ولا تغييل شرع الله الى اخر دايبتي عليك كما تهني انت فاهم كله شغل بتاع واتساب كله كذب على اوبه الاسلام انت فاهم كلامي فاهم يا محمود قال له وما دعورت هؤلاء انت عملت لهم شنو قال ان مع استظر امرك دي تعليمات شلتم ليك المهم انت لما تاخد دين منك حاكم لا لا راح انا واقدر احل المشكله براها ما ده الحاكم انت لا ده ده مش شايف قال الراوي فوقف ابن مسعود عند حلقه من تلك الحجره وفي روايه ابن ابو الضح قال فدخل ابن مسعود وركل الحصى حتى انطاف بالمجد ده بالحاكم ما جاء لا ما يكون حاكم لو ما يكون ذو شايف هتمكي افرش لك طباطم ويجي واحد ان شاء الله في الغرفه اشوفه لك كده با تعرف والله اكبر يجيب كل شيء اجي لك يخلي يديك بتاع النظام العام يكثر لك كده وقل له ما شايف عشان يجيب عينك جات ملكته بدل حكومه كان في لك هنا ابني مدعوط جاد الحصاصيل انه حاكم طوال الطاير بعدين اتكلم معاهم هذا الحاكم وكثر يجيب الجنود في الضوق كمان في العند حاكم اطيع الله اطيع الرسوله ويامرني منكم ايوه انتم اللي عراكم تصنعون انتوا تسووا يوم الاه ده يجوز ده قام على ورا الحاكم قال يا ابو عبد الرحمن حق حق ان ما هو اصلا يحب بيت التكبير والتزيئه حتحضروا المدعو لا اله الا الله ظاره علي لان فلك زور ولا كده حتقعدوا تقول جاي جاي بالغاظه ده يلعب على المزوره قال يا امه محمد وي عصم ما اشرح حركاتكم قالوا يا ناس يا ابو محمد ما تخاف والله كبا دي سياب اللي ما سلم لم تبلى الرسول قالوا ما قديب لسه الهجوم البنت البت لسه ما لسه قاعده وهذه الانيه لم تكشف الانيه اللي بياكل فيها لسه قاعده ما قديب فايم والله حتىهم بين امرين فايم والله اما ان تكونوا قد فقتم محمدا واصحابه علما واما ان تكونوا قاعد تحتوا باب من ابواب الضلال لانه شغلكم ده هحصحصكم ده وبتاع ده يأتي تكونوا أفهم من الرسول ونحن الصحابة لأنه لا عندنا حطحات ولا نبنينا حطحات في الجامع ولا الرسول عمل لها يأتي تكونوا أفهم منا لهم ينا بات الله ولا تكونوا استتعتوا باب من أبواب الضلالة طبعاً ده خياران في <متصفيق> إمتال أحلاهم ما مر، ليس كده قاموا ذاهم، دي اسمه الحيدة قال يا رب عبد الرحمن والله ما رضنا إلا خيرا قد يجعب عن السوال، ذاهم من الشغلان، ليس كده قالوا ليه تكونوا اقم من الرسول ونحنا الصحابه ولا تكونوا بعض من اضباب الضلال ايش نقولكم خليه نارده وده يقول بتاعنا السبع وبتاعين البدع بتاع البدع اللي دماعه ما عنده عقل يقول لك يا اخي انا قصد الخير وبعدين يجي صوفي ثاني وسالينه على ذلك يخبطوا لك وغصبت على مصطفى نية المر خير من عمله كذاب زي الاذال ولا خير حديث ملفق موضوع انت بتتكلم فاكره على مصطفى يا اخي انت اي مثل بتجيب وتقول مصطفى قال اي كلام لقيته مكتوب في الحيطه تقول مصطفى قال اي كلام قريته في جريده ذاتا تبني على حكم فعلى كل حال دع من الادله التي نقف عندها بقيه الاسئله انا مريض معتزل الجؤ <تصفيق> القادم ان شاء الله